طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها وهو إجراء النصوص على ظاهرها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 عقيده وان لم تكن سلفيه زمنا لان السلف سبقوا زمنا لكن هؤلاء سلفيه عقيده عقيده وعملا في الواقع وهم بالنسبه لمن بعدهم ها؟ سلف هم بالنسبه لمن بعدهم سلف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في زياره المقابر انتم سلفنا ونحن الاثر انتم سلفنا ونحن الاثر